يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متن نُورِهِ ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق طَيِّبٌ يَظْهَرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَجْنُونَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 الضائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.